بعض العمل, العمل. وإنه شيخ الإسلام فيما لا يصفى من الفتاوى واختار الايمان وزن التعارض وغيره يؤكد أن هناك تلازل بين العمل الظاهر وبين ما في القلب ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم بقوله فإذا خلق الجسد كله فدل على انه اذا اباه ان في الجسد مره اذا صلح الصلح الجسد كله فاذا صلح ما في الخلف فلا نفسه الامل العمل واذا مشد العمل دل على فساد ما في الخلف واذا ضعف العمل دل على ضعف ما في الخلف والعكس صحيح وشيخ الاسلام ما عنده صوص الحمد لله من المتشابهات في كل خطر عظيم على الساحة العلمية وهم بعضهم جموع وقلاء حناس المسلومة سطعن في كتابين اهل السنة فأنا من هذه التاويات التاوي التاوي الفاسد ورنبونا الشادة وإن كان وصائلنا بها تدعبر في النسوس يا عمي كده